ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وَبَالَ أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن له كلا تأتهم رسولهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشري يهذونا فكفروا وتولوا واستغنا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بنا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي والله بما تعملون كبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم تغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها و بأس ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وأطيع الله وأطيع الرسول